وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إني دعوتهم جهارا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 ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا